وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ تَطًّا صَلَّى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرَ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ يجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 ولا تيمم الحديث منه تثقون ولستم باخذيه الا انت بالضره فاعلموا ان الله غني حميد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 تَنحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ